الصلاه والتسليم على سيدنا و نبينا وعلى الدرر العطره اللهم صل وبارك عليه وعلى ومنذ علقت به هذه التروة المكنونة والجوهرة المصنونة والكون كله يسبح ويمشي في سرور وابتهاج بكرب دهور سراك هذا السراج والعيون متشوّفة إلى برزه متشوقة الى التقاط جواهر كنوزه وكل جابة لكريش نتقذ بفصيء العبارة معلدة بكمال البشارة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 وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الدهور بعد تنكله في البطون والدهور فأظهر الله في الوجود بهتة التكريم وبسط في العالم الكبير مائده التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم Shall be